بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزملكم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا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 رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَئِكَ نَعْمَتُ وَمَهِلُهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَانٌ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غِصَّةٍ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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وديلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء من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 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثه الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنصف Helm